بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والعرادة للإمام من القيم رحمه الله تعالى يقاه عليكم عمر المساطي المجلس التاسع وثلاثون المجلد الثالث الصفحة ألف واربعمائة وواحد وثلاثون قال رحمه الله فصل وأما ما احتج به من الأثر عن علي رضي الله عنه أن رجلا اتاه فقال إن أريد السفر كان ذلك في محاق الشهر فقال تريد أن يمحق الله تجارتك استقبل الآن شهر بالخروج فهذا لا يعلم ثبوته عن علي والكذبون كثيرا ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بيته كأصحاب القرعة والجافر والبطاقة والهفت والكيمياء والملاحم وغيرها فلا يدري ما كذب على أهل البيت إلا الله سبحانه وتعالى ثم لو صح هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعريض لثبوت أحكام النجوم بوجه ولا ريب أن استقبال الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشهر والعام لها مزيه ونبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم مبارك لأمة في بكرها وكان صخر الغامدي يراوي الحديث إذا بعثت دارة له بعثها في أول النهار فأثر وكثر ماله ونسبة أول النهار إليه كنسبة أول الشهر إليه وأول العام إليه فإلى أوائل مزية القوة وأول النهار والشهر والعام بمنزلة شبابه وآخره بمنزلة شيخوخته وهذا أمر معلوم بالتجربة وحكمة الله تقتضيه وأما ما ذكره عن اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره من موت ابنه إلى تمام ذكر القصة فهذه الحكاية إن صحت فهي من جنس إخبار الكهان بشيء من المغيمات وقد أخبر ابن صياد من النبي صلى الله عليه وسلم بما خبأ له في ضميره فقال له إنما أنت من إخوان الكهان وعلم تقديم المعرفات لا يقتصر بما ذكره المنجمون بل له عدة أسباب تصيب وتخطئ ويصدق الحكم معها ويكذب منها الكهانه ومنها المنامات ومنها الفأل والزج ومنها السانح والبارح ومنها الكتف ومنها ضرب الحصى ومنها الخط في الأرض ومنها الكشوف المستندة إلى الرياضة ومنها الفراسه ومن الحزاية ومنها علم الحروف وخواصها إلا غير ذلك من الأمور التي ينال بها جزء يسير من علم الكهان وهذا نظير الأسباب التي يستدل بها الطبيب والفلاح أي على أمور غيبية بما تقتضيه تلك الأدلة مثاله الطبيب إذا رأى الجرح مستديرا حكم بأنه عسر البرأة وإذا راه مستطيلا حكم بأنه أسرع برأة وكذلك علامات البحارين وغيرها ومن تأمل ماذا ذكره بقراط في علاء من يرى العجائب وهي علامات صحيحة مجربة وكذلك ما يحكم به الربان في أمور تحدث في البحر واريح بعلامات تدل على ذلك من طلوع كوكب أو غضوبه أو علامات أخرى فيقول يقع مطر أو يحدث ريح كذا وكذا أو يضطرب البحر في مكان كذا ووقت كذا فيقع ما يحكم به وكذلك وكذلك الفلاح يرى علامات فيقول هذه الشجرة يصيبها كذا وتيبس في وقت كذا وهذه الشجرة لا تحمل العام وهذه تحمل وهذا النبات يصيبه كذا وكذا لما يرى من علامات يختصه بمعرفتها بل هذا امر لا يختص بالإنسان بل كثير من الحيوان يعرف أوقات المطر والصح والبرد وغيره كما ذكره الناس في كتب الحيوان والفرس الرديء الخلق إذا رأى لجامع بعيد النفر وجزع وعظم يريد أن يلجمه علما منه بما يكون بعد اللجام وهذه النمله إذا خزنت الحب في بيوتها كسرته نصفين علما منها بأنه ينبت إذا كان صحاها وأنه إذا تكسر لا ينبت فإذا خزنت الكسفورة كسرتها بأربعة أربع علما منها بأنها تنبت إذا كسرت نصفين وهذا السنور يدفن أذاه ويغطيه بالتراب علما منه بأن الفأر يأهره من رائحته فيفوته الصيد ويشمه أولا فإن وجد رائحته شديدة غطاه بحيث يواري الرائحة والجرن وإلا اكتفى بأيسر التغطية وهذا الأسد إذا مشى في لين سحب ذنبه على آثار رجليه ليغطيها علما منه بأن المار يرى مواطئ رجليه ويديه. وإذا ألف السن نور المنزل منع غيره من السنانير الدخول إلى ذلك المنزل وحاربهم أشد محاربة وهم من جنسه علما منه بأن أربابه ربما استحسنوه وقدموه عليه أو شاركوا بينه وبينه في المطعم وإن أخذ شيئا مما يخزنه أصحاب المنزل عنه هرب علما منه بما يكون إليه منه من الضرب فإذا ضربوه تملقهم أشد التملق وتمسح بهم ولطع أقدامهم علما منه بما يحصله له الملق من العفو والإحسان وهذا في الحيوان البهيم أكثر من أن نذكره فله من تقديمة المعرفة ما يليق به وللخيل والحمام من ذلك عجائب وكذلك الثعلب وغيره فعلم أن هذا أمر عام للإنسان والحيوان أعطية من تقديمة المعرفة بحسبه وأسباب هذه التقديمة تختلف والأمم الذين لم يتقيدوا بالشرائع لهم اعتبار عظيم بهذا وكذلك من قل التفاته واعتناؤه بما جاءت به الرسل فإنه يشتد التفاته ويكثر نظره واعتناؤه بذلك وأما أتبع الرسل فقد أغناهم الله بما جاءت به الرسل من العلوم النافعة والأعمال الصالحة عن هذا كله فلا يعتنون به ولا يجعلونه من مطالبهم المهمة لأن ما يطلبونه أعلى وأجل من هذا ومع هذا فلهم منه أوفر نصيب بحسب متابعتهم الرسل من الفراسه الصادقة والمنامات الصحيحة والكشوفات المطابقة وغيرها وهممهم لا تقف عند شيء من ذلك بل هي طامحة نحو كشف ما جاء بها الرسول من الهدى ودين الحق في كل مساله وهذا اعظم الكشوف وأجله وأنفعه في الدارين مع كشف عيوب النفس وآفات العمال وأما الكشف الجزئي عما أكل فلان وعما احدثه في داره وعما يجري له في غده ونحو ذلك فهذا مما لا يعبأ به من علت همته ولا يلتفت إليه ولا يعضه شيئا على أنه مشترك بين المؤمن والكافر فلعباد الأصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارى من ذلك شيء كثير وذلك لا ينفعهم عند الله ولا يخلصهم من عذابه وهؤلاء الكهان وعبيد الجن والسحرة له من ذلك أمور معروفة وهم اكثر الخلق فغاية هذا المنجم اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره أن يكون واحدا من هؤلاء فكان ماذا؟ وهل يقف عند هذا إلا الهمم الدنيئة السفرية التي لا نهضة لها إلى الله والدار الآخرة؟ لما يرى لها بذلك من التمييز عن الهمج الجعاعي من بني آدم؟ فصل، وأما اتجاجه بحديث أبي الدرداء لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا ومطائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكرنا منه علما، فهذا حق وصدق، وهو من أعظم الأدلة على ابطال قولكم وتكذيبكم فيما تدعونه من علم احكام النجوم، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرهم علم كل شيء حتى الخراء. وذكرهم من علم كل طائر وكل حيوان وكل ما في هذا العالم ولم يذكرهم من علم أحكام النجوم شيئا البدى ووصل الله عليه وسلم أجل من هذا وأعظم وقد صانه الله سبحانه عن ذلك وإنما الذي ذكركم بهذه الأحكام المشركون عباد الأصنام والكواكب مثل بطليموس وتنكلوسة وطمطم صاحب الدرج وهؤلاء مشركون عباد أصنام وكذلك أتبعهم فلا يستحيي رجل أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مده من تكذيبكم وكفركم ومعاداتكم والبراءة منكم والإخبار بأنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ما يعرفه من عرف ما جاء به من أمته والبهت والفرية والكذب على الله ورسوله وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد من أهل بيته مثبتا لأحكام النجوم عاملا بها في حركاته وسكناته وأسفاره كما هو المعروف من المشركين وأتباعهم سبحانك هذا مهتن عظيم وأما قولكم إنه جاء في الآثار أن أول من اعطي هذا العلم آدم لأنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل بيت وتفرقوا عنه في الأرض فكان يغتم لخفاء خبرهم عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا الحساب فيقف على حالته فليس هذا ببدع من بهت المنجمين والملاحلة وافكهم وافترائهم على آدم وقد عملوا بالمثل السائل هنا إذا كذبت فأبعد شاهدك فصل وأما ما نسبوا إلى الشافعي من حكمه بالنجوم على عمر ذلك المولود فلقد نسب الشافعي إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام ليعدز عن مثلها عمة المنجمين وأظن الذي غره في ذلك أبو عبد الله الحاكم فإنه صلف في مناقب الشافعي كتابا كبيرا وذكر علوبه في أبواب وقال الباب الرابع والعشرون في معرفته تسير الكواكب من علم النجوم وذكر فيه حكايات عن الشافعي تدل على تصحيحه لأحكام النجوم وكان هذا الكتاب وقع للرازي فتصرف فيه وزاد ونقص وصنف مناقب الشافعي من هذا الكتاب على أن في كتاب الحاكم من الفوائد والآثار ما لم يلم به الرازي والذي غر الحاكم من هذه الحكايات تساهل في إسنادها ونحن نبينها ونبين حالها ليتبين أن نسبة ذلك إلى الشافعي كذب عليه وأن صحيح عنه من ذلك ما كانت العرب تعرفه من علم المنازل والاعتداء بالنجوم في الطبقات وهذا هو الثابت صحيح عنه بأصح إسناد إليه قال الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا ربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال وعلاماته وبالنجم هم يهتدون وكانت العلامات جبالا يعرفون مواضعها من الأرض وشمسا وقمرا ونجما مما يعرفون من الفلك ورياحا يعرفون صفاتها في الهواء تدل على قصد البيت الحرام واما الحكايات التي ذكرت عنه في احكام النجوم فثلاث حكايات أحدها قال الحاكم قرأ على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي وأكثر ظني أني حضرته حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن العباس الأزدي في آخرين قالوا حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال الدينوري حدثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثني خاري عمارة بن زيد قال كنت صديقا لمحمد بن الحسن فدخلت معه يوما على هارون الرشيد فسأله ثم إبني سمعت محمد بن الحسن وهو يقول إن محمد بن إدريس يزعم أنه للخلافة أهل قال فاستشاط هارون من قوله غضبا ثم قال علي به فلما مثل بين يديه أطرق ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال إيهن قال الشفي ما إيهن يا أمر المؤمنين أنت الداعي وأنا المدعو وأنت السائل وأنا المجيب فذكر حكاية طويلة ساله فيها عن العلوم ومعرفته بها إلى أن قال كيف علمك بالنجوم؟ قال أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائيه والناريه وما كانت العرب تسميه الأنواء ومنازل النيرين الشمس والقمر والاستقامة والرجوع والنحوس والسعود وأياتها وطبائعها وما أستدل به في بري وبحري وأستدل به في أوقات صلاة وعرف ما مضى من الأوقات في كل ممسى ومصبح وضعني في أسفاري قال فكيف علمك بالطب؟ قال أعرف ما قالت الروم مثل أرستاطاليس ومهراريس وفرفوريس وجاليلوس وبقراط دقليس بلغاتها وما نقل عن اطباء العربي وفت اتقته فلاسفة الهند ونمقته علماء الفورس مثل حماسف وشاه مرد وبه مرد وبزرج مهر ثم ساق العلوم على هذا النحو في حكاية طويلة يعلم من له علم بالمنقولات أنها كذب مختلق وإفك مفترع على الشافعي والبلاء فيها من عند عبد الله بن محمد البلوي هذا فإنه كذاب والضاع وهو الذي وضع رحلة الشافعي وذكر فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد ولم ير الشافعي أبا يوسف اجتمع به قط وإنما دخل بغداد بعد موته ثم إن في سياق الحكاية ما يدل من له عقل على أنها كذب مفترى فإن الشافعي لم, يغري لم يعرف لغة هؤلاء اليونان البتة حتى يقول إني أعرف ما قالوا وأيضا فإن في هذه الحكاية أن محمد بن الحسن وشى الشافعي إلى الرشيد وأراد قتله وتعظيم محمد للشافعي ومحبته له وتعظيم الشافعي له وثناؤه عليه هو المعروف وهو يدفع هذا الكذب ايضا فإن الشافعي رحمه الله لم يكن يعرف علم الطب اليوناني بل كان عنده من طب العرف طرف حفظ عنه في منثور كلامه بعضه كنهيه عن أكل الباذنجان بالليل وأكل البيض المسلوق بالليل وكان يقول عجبا لمن يتعشى ببيض وينام كيف يعيش وكان يقول عجبا لمن يخرج من الحمام ولا يأكل كيف يعيش وعجبا لمن يحتجم ثم يأكل كيف يعيش يعني عجب الهجامة وكان يقول احذر أن تشرب لهؤلاء الأطباء دواء لا تعرفون وكان يقول لا تسكن ببلدة ليس فيها عالم ينبئك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك وكان يقول لم أر شيئا أن أنفع للوباء من البنفسج يدهن به ويشرب إلى أمثال هذه الكلمات التي حفظت عن فأما أنه كان يعلم طب اليونان والروم والهند والفرس بلغاتها، فهذا بهت وكذب عليه قد أعاذه الله من دعوة وبالجملة فمن له علم بالمنقولات لا يستريب في كذب هذه الحكاية عليه ولولا طولها لزقناها ليتبين أثر الصنعة والوضع عليها أما الحكاية الثالية فقال الحاكم أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال وحدثت عن الحسن بن سفيان عن حرملة قال كان الشافعي يديم النظر في كتب النجوم وكان له صديق عنده جارية قد حبلت فقال إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوما ويكون في فاخذ الولد الأيسر خال أسود ويعيش أربعة وعشرين يوما ثم يموت فجاءت به على النعت الذي وصف وانقضت مدته فمات فأحرق الشافعي بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر في شيء منها وهذا الإسناد رجاله ثقات لكن الشأن في من حدث أبا الوليد بهذه الحكاية عن الحسن بن سفيان أو في من حدث بها الحسن عن حرملة وهذه الحكاية لو صحت لوجب أن تثنى الخناصر على هذا العلم وتشهد به الأيدي لا أن تحرق كتبه وتهنى غاية الاهانه على طعمة للنار وهذا لا يفعل إلا بكتب المحال والباطل ثم إنه ليس في طالع الولادة ما يقتضي هذا كله كما سنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى والطالع عند المنجمين طالعا طالع مسقط النطفة وهو الطالع الأصري وهذا لا سبيل إلى العلم به إلا في أندر النادر الذي لا يقتضيه وجود. الثاني طالع الولادة وهم معترفون أنه لا يدل على أحوال الولد وجزئية أمره لأنه انتقار الولد من مكان إلى مكان وإنما أخذه بدلا من طالع الأصل لما تعذر عليه اعتباره. وهذه الحكاية ليس فيها أخذ واحد من الطالعين لأن فيها الحكم على المولود قبل خروجه من غير اعتبار طالعه الأصلي والمنجم يقطع بأن الحكم. على هذا الولد لا سبيل إليه، وليس في صناعة النجوم ما يوجب الحكم عليه والحالة هذه، وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختلق على الشافعي على هذا الوجه، وكذلك الحكاية الثالثة وهي مروى الحاكم أيضا أن باني عبد الرحمن بن الحسن القاضي أن زكريا بن يحيى السري حدثهم أخبرني أحمد بن محمد بن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول كان الشافعي ووحدث ينظر في النجوم وما نظر في شيء إلا فاق فيه فجلس يوما وامرأة ترد فحسب فقال ترد جارية عوراء على فرجها خر أسود وتموت إلى كذا وكذا فولدت فكان كما قال فجعل على نفسه الله ينظر فيه أبدا وأمر هذه الحكاية التي قبلها فإن ابن بنت الشافعي لم يلق الشافعية ولا رأى والشأن في من حدثه بهذا عنه والذي عندي في هذا أن الناقل إن أحسن به الظن فإنه غلط على الشافعي والشافعي كان من أفرص الناس وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فيها اليد الطولة فحكب في هذه القضية وأمثالها بالفراسة فأصاب الحكم فظن الناقل أن الحكم كان يستند إلى قضايا نجوم عكامها وقد برأ الله من هو دون الشافعي من ذلك الهذيان فكيف بمثل الشافعي رحمه الله في عقله وعلمه ومعرفته حتى يرج عليه هذيان منجمين الذي لا يرج إلا على جاهل ضعيف العقل وتنزه الشافعي رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن يكون من مناقبه فأما أن يذكر في مناقبه أنه كان منجما يرى القول بأحكام النجوم وصحها فهذا فعل من يذم بما يظنه مدحى وإذا كان الشافعي شديد الإنكار على المتكلمين مزريا بهم حكمه فيهم أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل فماذا رأيه في المنجمين وهو أجل وأعلم من أن يحكم بهذا الحكم على أهل الحق ومن قضاياهم في الصدق تنتهي إلى الحد الذي ذكر في هذه الحكايات فذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم والحاكم وغيرهما عن الحميدية قال قال الشافعي خرجت إلى اليمن في الطلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها ثم لما كان انصرافي مررت في طريق برجل وهو محتب بفناء داره أزرق العين ناتي الجبهة سناط فقلت له هل من منزل قال نعم قال الشافعي وهذا النعت أخبث ما يكون في فراسة فأنزلني فرأيت أكرم رجل بعث الي بعشاء وطيب وعلف لدوابي وفراش ولحاف فجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه الكتب فلما أصبحت قلت للغلام اسرج فاسرج فركبت ومررت عليه وقلت له إذا قدمت مكة ومرت بذي طوى فسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي فقال لي الرجل أمهلا لأبيك أنا قلت لا قال فهل كانت لك عندي نعمة قلت لا قال فأين ما تكلفت لك البارحة قلت وما هو؟ قال اشتريت لك طعاما بدرهمين وعدما بكذا وعطرا بثلاثة دراهم وعرفا لدوابك بدرهمين وكرى الفراش واللحاف درهمان قال قلت يا غلام فهل بقي شيء؟ قال كرى المنزل فإني وسعت عليك وضيقت على نفسي فغبطت نفسي بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك هل بقي شيء؟ قال امضي أخذاك الله فما رأيت أشر منك وقال الربيع اشتريت للشافعي طيبا بدينار فقال لي ممن اشتريته فقلت من ذلك الأشقر الأزرق فقال أشقر أزرق اذهب فرده وقال الربيع مر أخي في صحن الجامع فدعان الشافعي فقال لي ربيع انظر إلى الذي يمشي هذا أخوك قلت نعم أصلحك الله قال اذهب ولم يكن رأه قبل ذلك قال قتيبة بن سعيد رأيت محمد بن الحسن والشافعي قاعدين بفناء الكعبة فمر الرجل فقال أحدهما لصاحبه تعالى نزكا على هذا المار أي حرفة معه فقال أحدهما هذا خياط وقال الآخر هذا نجار فبعثا إليه فسأله فقال كنت خياطا واليوم أنجر أو كنت نجارا واليوم أخيط وقال الربيع سمعت الشافعية وقدم عليه رجل من أهل صنعاء فلما رأاه قال له من أهل الصنعاء قال نعم قال فحدده أنت قال نعم وقال كنت عند الشفعي إذا إذ أتاه رجل فقال له الشفعي أنا الساجد أنت قال عندي أجراء وقال كنا عند الشفعي إذ مر به رجل فقال الشفعي لا يخلو هذا أن يكون حائكا أو نجارا قال فدعوناه فقال ما صنعتك فقال نجار فقلنا أو غير ذلك قال عندي غلمان يعملون وقال حرمله سمعت الشافعي يقول احذروا من كل ذي ذعاة في بدنه فانه شيطان قال حرملة قلت من أولئك قال الاعرج والاحور والأشل غيره وقال اشتهى الشافعي يوما عينبا أبيض فأمرني فاشتريت له منه بدرهم من فلما رأه استجاده فقال لي يا أبا محمد ممن اشتريت هذا فسميت له البائع فنح الطبق بين يديه وقال لي اردده عليه واشتري, واشتري لي من غيره فقلت له وما شأنه فقال ألم أنهك أن تصحب الأزرق الأشقر فإنه لا ينجب فكيف آكل من شيء اشتري لي ممن أنهى عن صحبته قال الربيع فرضت العنب على البائع واعتذرت إلي بكلام حسن واشتريت له عنبا من غيره وقال حرم له سمعت الشافعية يقول احذروا الأعور والأحول والأعرج والأحذب والأشقر والكوسج وكل من به عاد في بذنه وكل ناقص الخلق فاحذروه فإنه صاحب التواء ومعاملته عسرة وقال مرة أخرى فإنهم أصحاب خب وقال الربيع دخلنا على الشافعي عند وفاته أنا والبويطي والمزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال فنظر إلينا الشافعي ساعة فأطار ثم التفت فقال أما أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديدك على البويطي وأما أنت يا مزني فستكون لك بمصر هنات وهنات ولا تدرك أن زمانا تكون أقياس أهل ذلك الزمان وأما أنت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة قال الربيع فكان كما قال وقال الربيع ما رأيت أفطن من الشافعي لقد ثم رجالا ممن يصحبه فوصف كل واحد منهم بصفة ما أخطأ فيها فذكر المزنية والبويطية وفلانا وفلانا فقال لا يفعلن فلان كذا وفلان كذا ولا يصحبن فلان سلطان ولا يقل القضاء وقال لهم يوما وقد اجتمعوا ما فيكم لي من هذا وأومى إلي لأنه أمثلكم ناحية وذكر صفات أيضا هذه قال فلما مات الشافعي صار كل منهم إلى ما ذكر فيه ما أخطأ في شيء من ذلك وقال حرمله لما وقع الشافعي في الموت خرجنا من عنده فقلت لأبي يا أبتي كل فراسة كانت للشافعي أخذناها يدا بيد إلا قوله يقترني أشقر وها هو في السياق فوافين عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو فقلنا إلى أين قالا إلى الشافعي فما بلغنا المنزل حتى أدركنا الصراق عليه قلنا ما ما لكم قالوا مات الشافعي فقال أبي من غمض قالوا يوسف بن عمر وكان أزرق وهذه الآثار وغيرها ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنفيهم في مناغم الشافعي وهي اللائقة بجلالته ومنصبه لا ما بعده الله منه من أكاذيب المنجمين وهذياناتهم الله أعلم وأما ما احتج به من أن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نسائهم لأن المفسرين قالوا كان ذلك بأن المنجمين أخبروه بأنه سيجيء في بني إسرائيل مولود يكون هلاكه على يديه فأكثر المفسرين إنما أحالوا ذلك على خبر الكهان وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هلاكه على يديه وهاتان الروايتان هما الدائرتان في كتب المفسرين، وأما هذه الرواية أن المنجمين قالوا له ذلك فغايتها أنها من أخبار أهل الكتاب وقد خلفها غيرها من الروايات فكيف سوء التمسك بها في الأمر العظيم وفي أخبار الكهان ما هو أعجب من ذلك فقد أخبروا بظهور خاتم رسل محمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره وذلك موجود في دلائل النبوة ونحن لا ننكر علم تقديم المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قوى الناس في إدراكها وتحصيلها وإنما كلامنا معكم في أصول علم الأحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يسندونها إليها وبيان أن ضرر هذا العلم لو كان حقا أعظم من نفعه في الدنيا والآخرة وأن أهله لهم اوفر نصيب من قوله إن الذين اتخذوا العجل سينارهم غضب بالربهم وذله في الحياة الدنيا وكذلك ناجز المفترين، وأهل هذا العلم أذل الناس في الدنيا، لا يمكن احدا منهم أن يأكل رزقه بهذا العلم إلا بأعظم الذل، وعزيزهم لا بد أن يتعبد وينضوي إلى مكاس أو ديوان أول يكون تحت ظله وفي كنفه، وسيرهم على الطرقات وفي كسار الحوانيت مدسسين، صيدهم كل ناقص العقل والإيمان والدين من صبي أو امرأة أو حمار في مسلاخ ادمي أو ذباب طمع لو لاح لأحدهم طمع في عباده الأصنام والشمس والقمر والنجوم لكان أول العابدين ورأس ماليهم الكذب والزرق وأخذ أحوال السائل منه ومن فلتات لسانه وآيئته وأغراضه فيخبرونه بما يناسب ذلك من أحواله فينفعل عقله لهم ويقول لقد اعطي هؤلاء علما لم غيرهم وتراهم في الغالب يقصد أحدهم قرية أو دكانا منزويا عن الطريق ويصل ويصلي فيه للصيد وينصب الشبكة فإذا لاح له بدوي أو حمشي أو ترقماني فانه يستبرك بطلعته ويقول له اجلس حتى أبين لك ما يقتضي نجمك وطالعك وبيت مالك وبيت فراشك وبيت أفراحك وهمومك وكم بقي عليك من القطع نعم ما اسمك واسم أبيك واسم أمك فإذا قال له اسمه واسم ابوي أخرج له الاسترلاب أو الكرة النحاس وقال كيف قلت اسمك فإذا أخبره ثانية قال وكيف قلت اسم الوالدة طول الله عمرها فإذا قال درجة إلى رحمة الله تعالى قال ما مات من خلف مثلك ثم يحسب ويقول فلان تسعة وتزيد عليها تسعة تسقط منها خمسة تبقى منها أربعة أقعد واسمع يا أخي إني أريك أرى عليك حججا مكتوبة ووثائق ولابد لك من الوقوف بين يدي ولي أمر إما حاكم وإما وار وأرى دما خارجا عنك ما أنت من أهله وأرى ناسا قد اجتمعوا حولك وإن كان شكل ذلك تجل شكل من هو من أرباب التهم قال وأرى خشبا ينصب ومسامير تضرب وجنايات تؤخذ نعم يا أخي برجك بالأسد وهو ناري مذكر أخذت منه نطاح مقدام بطل نجمك الزهرة أنت قليل البخت عند الناس مكفور الإحسان مقصود بالأذى قل أن صاحبت أحدا فأثمرت لك صحبته خيرا نعم يا أخي أشعد أيامك يوم الجمعة وخير كسبك كد يدك أعلم أنه بد لك من أسفار وغربة وركوب أهوال واقتحام اخطار وأمور عظام أبينها لك إن شاء الله هاتي لا تبخل على نفسك حط يدك في جيبك حل الكيس ولا يزال يلكزه ويجذبه ويطمعه حتى يستخرج ما تسمح به نفسه فإن رأى منه تباط أن قال عجل قبل خروج آت الساعة السعيدة فإنها ساعة مباركة والخرج فيها مخلوف أما سمعت قول النبي كيسر ولا تعسر فإذا حاز ما أخذه منه قال له زدني فإن أمورك كثيرة فإن أمورك كثيرة وتحتاج إلى تعاب وفكر وحزاب طويل فإذا تم له ما يأخذه منه بقي هو من جوا فكان له من جراب الكذب ما أمكنه ولا يبالي أكذبه أم صدقه ثم يقول له يا أخي برجك الأسد وهو سهم العداوة والحزد وما عادك أحد قط وأفلح بل يظفرك الله به وينصرك عليه نعم وهو برج نهري والنار من النور والنور فيه البهجة والسرور أبشر فأنت طويل العمر لا تموت في هذا الوقت عمرك من الستين إلى السبعين إلى الثمانين إلى التسعين بيت كسبك كذا وكذا وأرى حاجة مهمة قد خرجت عن يدك نعم بغير مرادك وأنت في غالب أحوالك الخارج عن يدك أكثر من الداخل فيها بالله صدقت أم لا فيقول والله صحيح والأمر كما قلت فيقول ولكن احمد الله كل ما بقي عليك من القطع أربعة أشهر وعشرة أيام وتخرج من نحسك وتدخل في برج سعادتك وتنجو ويخلف الله عليك بالخيرات والبركات ولا بد لك الساعة من رزق ياتيك الله به وتفرح به أهلك وعائلتك وتشرع حالك ويستقيم صعدك الثالث يا أخي من برجك برج الميزان وهو بيت الإخوان سعدك يا أخي منهم منقوص وحظك منهم مبخوس غالب من أوليته منهم خيرا جازاك بالشر وغالب من قلت فيه الخير منهم يقول فيك الشر بالله أما الأمر هكذا وذلك يا أخي أنك خفيف الدم كل من رأاك مال إليك وأنسى سابك وأنت محسود تحسد في مالك وفي عافيتك وفي أهرك وأولادك وفي كل ما تعمله بيدك ولكن العين لا تؤثر فيك لأن كل من برجه الأسد لا بد أن يكون له في رأسه أو جسده علامة مثل شجة أو ضربة بين أكتافه أو في ساقه وما هو بعيد أن في جسدك شامة أو في جسمك ثلمه وهذا هو الذي يدفع عنك العين وأنت لا تدري الرابع من بروجك العقرب وبيت الآباء أراك كنت قليل السعاد بين أبويك ومع هذا فكان أكثر ميلهم وأشفاقهم مع غيرك عليك وكان حظك منهم ناقصا ولهم تطلع إلى كدك وكسبك الخامس من بروجك القوس وهو بيت البنين وراك قليلا ما يعيش لك أولاد تدفنهم كلهم ثم تموت أنت بعدهم بل سوف يكون لك ولد يشد الله به عضدك ويقوي أمرك وتنال من جهتي راحة وخيرا وربما تكون سعادتك على يديه السادس من بروجك الجدي وهو برج أمراضك وعلالك يا أخي أمراضك وأسقامك كثيرة وأكثرها في رأسك وربما تكون في أجنابك وهي أمراض قوية طوال الله يعافينا وإياك وكنت في صغارك لا ترقد في السرير إلا بعد جهد جهيد وعادي بك الآن لا ترقد في فراشك إلا بعد شدة نعم وأكثر أمراضك في الصيف والخريف السابع من بروجك الدلو وهو بيت الفراش وأرى فراشك خاليا أثم زوجة فإن قال نعم قال لا بد لك من فراقها عن قريب إما بموت وإما بطلاق فإن المريخ منك في بيت الفراش وإن قال له قال عجيب والله لقد أبصرت في الطالع أن فراشك فارغ وأرى روحا ناظرة إليك بعين الألفة والمحبة خطورك عليه وخطوره عليك وارى لك من قبله منفعة ولك به اتصال وفرح أبين لك على أي سبب يكون اجتماعكما نعم فإن قال له نعم قال هات فإن الذي عطيتني قليل فإذا أخذ منه قال اعلم أنه لا بد لك من الاتصال بهذا الشخص على كل حال إلا أني أرى قد عمد لك عمل وعقد لك عقد وأنت في هم وغم من ذلك فإن شئت عملت لك كتابا نافعا يكون لك حرزا من كل ما تخافه وتعذره ولا يزال يفتل له في الذروة والغارب حتى يستكتبه الحرز وكذب هذه الطائفة وجهلها وزرقها تغني شبطه عند الخاصة والعامة عن تكلف إراده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 ولو كان هذا العلم فاسدا بالكليات لاستحال أطباق وأهل المشرق والمغرب عليه فانظر ما في هذا الكلام من الكذب والبهت والافتراء على العالم من أول بنائه إلى آخره فإن آدم وأولاده كانوا براء من ذلك وإمتكم معترفون بأن أول من عرف عنه الكلام في هذا العلم وتلقيت عنه أصوله وأوضاعه هو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعد بناء هذا العالم بزمن طويل هذا لو ثبت ذلك عن إدريس فكيف وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه إلا مجرد القول بلا علم والكذب على رسول الله أوليس من الفرية والبات أن ينسب هذا العلم إلى أمة موسى في زمنه وبعده وأنهم كانوا معولهم في مصالحهم على هذا العلم وكذلك أمة عيسى وأمة يونس والذين آمنوا مع نوح ونجوا معه في السفينة وحسبك بهذا الكذب والافتراء على تلك الأمة المضبوط أمرها المحفوظ فعلها فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعولون على هذا العلم ويعتمدون عليه في مصالحهم أو قرن التابعين بعدهم أو قرن تابعي التابعين وهذه خيار قرون العالم على الإطلاق كما أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وهم أعلم الأمم وعرفوا وأكثرها كتبا وتصانيف واعلاها شأنا وأكملها في كل خين ورد وصلاح كما ثبت في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنهم توفون سبعين أمة أنهم خيرها وأكرمها على الله فهل رأيت خيار قرون هذه الأمة والموافقين من خلفائها وملوكها وساداتها وكبرائها معولين على هذا العلم أو معتمدين عليه في مصالحهم وهذه سيرهم ما بعهدها من قدم ولا يتأتى الكذب عليهم هذا وقد أعطوا من التأييد والنصر والظفر بعدوهم والاستيلاء على ممالك العالم ما لم يظفر به أحد من المعولين على أحكام النجوم بل لا تجد الملجمين إلا ذمة لهم لو لا اعتصامهم بحبل منهم لقطعت حبال عناقهم ولا تجد المعولين على هذا العلم إلا مخصوصين بالخذلان والحرمان وهذا لأنهم حق عليهم قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين قال أبو كلابه هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة نعم لا ننكر أن هذا العلم له طلبة مشغولون به معتنون بأمره وهذا لا يدل على صحته فهذا السحر لم يزل في العالم من يشتغل به ويتطلبه أعظم من اشتغاله بالنجوم به لها بكثير وتأثيره في الناس مما لا ينكر كان هذا دليلا على صحته وهذه الأصنام لم تزل تعبد في الأرض من قبل نوح وإلى الآن ولها الهياكل المبنية والسدنة ولها الجيوش التي تقاتل عنها وتحارب لها وتختار قتل والسبية وعقوبة الله ولا تنتهي عنها أفيدل هذا على صحة عبادتها وأن عبادها على الحق؟ ومن العشب قوله لو كان هذا العلم فاسدا لاستحال استحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه وليس في الفرية أبلغ من هذا ولا في البهتان أترى هذا الرجل ما وقف على تأليف لأحد من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والرد على أهله فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مئة مصنف في الرد على أهله وإبطال أقوالهم وهذه كتبهم بأيد الناس وكثير منها للفلاسفة الذين يعظمهم هؤلاء ويرون أنهم خلاصة العالم كالفاربي وابن سينا وأبو البركات الأوحد وغيرهم وقد حكينا كلامهم وأما الردود في ضمن الكتب حين يرد على أهل المقالات فأكثر من أن تذكر ولعلها أن تزيد على عدة الألف تجد في كل كتاب منها الرد على هؤلاء وإبطال مذهبهم ونسبتهم إلى الكذب والزرق ولو أن مقابلا قابله وقال لو كان هذا العلم صحيحا لاستحال استحال إطباق أهل المشرق والمغرب على رده وإبطاله لكان قوله من جنس قوله ولكن أهل المشرق في ماذا وهذا؟ كما به الحس والتواريخ القديمة والحديثة، ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما يدل على أن القلائل لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذهب، وينسبونهم إلى الدعا والكذبة والأراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القول بلا علم. هنا ينتهي مجلسنا هذا. نلقاكم على خير باذن الله في مجلس آخر.